والله العظيم شمه بريحتها يا جماعه واخلي ريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه دون احد بنو بن هجبل ده طلع عدى الجبل ونزل اتضرب 80 طعنه 80 طعنه كل طعنه عن رسول الله ضد مشرك من المشركين رضي الله عنه كل صحابي وقف يعمل بطوله رهيبه سبعه من الانصار وقفوا حوالين النبي عليه كل واحد يدخل يتقتل يدخل الثاني يتقتل يدخل الثالث يتقتل سبعه قتل طلحه بن عبيد الله رسول الله واقف يدخل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 كان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره في غزوه من الخسوات انا عايزك تركز معايا في القصه دي لان القصه اللي بتفكر الواحد فعلا الصحابه كانوا عايزين الجنه قد ايه ودفع ثمنها ايه سلم بن الاكوع قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في غزوه جه واحد مشرك يتلصص اول ما بدأوا يكشفوه خد حصان من حصان المسلمين وطار بسرعة النبي عليه الصلاه يروى انه قال من ياتيني به وله الجنه وهو ايه جنه ايه ده الراجل ده اهو اللي معاه الحصان ده اهو بيهرب ده هو ده ثمن الجنه هو ده الجنه سلمى ابن اكوع اول ما سمع الكلمه سلمى اللي عنده حمار ولا عنده ناقه ولا عنده حصان جدا طلع يجري طلع ثلاثه صحابه يجرو واحد طلع بفرس طلع بناقه يجري وراه وسلمى طلع برجليه يا جماعه مش قضيه رجلين القضيه مش قضيه انت راكب ايه القضيه قضيه سرعه قلبك لله ايه القضيه قضيه شوقك لله ايه القضيه قضيه لفتك على الجنه ايه انت من جوه نار الشوق اللي جواك للجنه قد ايه نار الشوق اللي جواك لل... رضا الله قد ايه طلع ثلاثه يجروا شويه المشرك سريع جدا هيتقتل لو اتلحق ابو ناقه ما قدرش يلحقه خلاص شوية ووقف مش قادر فضل سلامه من الاكوع يجري واللي بحصان يجري بعد شوية اصرار المشرك على الهرب بحياته خلى حتى بحصان ما يقدرش يلحقه سلامه من الاكوع فضل يجري يجري هيموت ما مش قادر واحد بيجري ورا حصان ده بيقول لك العربيه دي كذا حصان ودي كذا حصان ودي كذا حصان الحصان ده قوه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 طلع يجري الراجل بعد فتره بص وراه مفيش حد ربط الحصان تحت الشجره وقعد يستريح سلم من اقوى بيجري ما بطلش ما وقفش طول ما انا رحله ربنا مش هقف مش هستريح الراحه في الجنه لما اوصل للجنه انما دلوقتي مفيش راحه وفاطه شافو سلم من اقوى من بعيد طلع يجري يجري وفجاه قبض عليه وخدو من رقبته وقال له تعال يا جنتي تعال يا جنه الرضوان بتاعتي انا عايزك تقول تعال يا جنتي للمصحف المصحف امسك المصحف نتي كنت رايحه تراويح تعالي يا جنتي عايزك كنت لابسه قبك ونازله رايحه اصليت وتهجد تعال يا جنتي عايزين نمسك السواك في رمضان تعال يا جنتي عايزين يا جماعه نتعامل مع الطاقه الجنب بتاعتنا تعال يا جنتي انا عايزك قوم اوعى تقعد اوعى تقعد انها الجنه كل ما تيجي تتعب في رمضان وخلاص ده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 انه نجاح انه تقدير فضل يذاكر عمل شوب قهوه يعني ممكن يموت واحد فيها وقعد يذاكر يذاكر لغايه الساعه 12 بالليل ثاني وعنده امتحان بقى طول مش قادر راسه تقع يقوم ثاني مش قادر راسه تقع يقوم ثاني جه الساعه بالليل راسه وقعت ما حدش اخته صغيره داخله من الاوضه بتفتح باب الاوضه بعد ساعتين بتفتح الباب اتفزع من الصوت بص لقى نفسه نام عارفين قال ايه يا جماعه عارفين صاحبنا يكلم نفسه ويشتم نفسه قوم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 الحمد لله دفعنا ثمن التوبه يا سلام شوف قول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره تاب الله تاب الله امتى تفغزوا ابوك ده بعد 22 سنه من البحث ربنا بعد 22 سنه جهاد وصبر وجوع وطرد واذى وعطش واكل وتيتم وترمل وتتفي